اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن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 الله الذي جعل لكم ا ل أ ر ض قرارا ً والسماء بناء ا ً وصوركم, وصوركم ف أ ح س ن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحيو لا إ ل ه إ ل ا هو ف د ع و ه مخلصين له ا ل د ي ن الحمد لله رب العالمين الله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 الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربين وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا, أشدكم ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل, ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا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 「あなたは私の手を借り ullah。